أذكر أنه عند البحث الأنجيزة كانت برد الله غيره فشكاً وعبودية وحاوات ابناء رؤلات غيره فأنا أعجب عنه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زرفا إذا لم يحاولناك إلا أمانة حياتيناك لأنه يوجد مشريك بكثير من الجريك في باور المخوى ومشريك باور هذا أما أنه يوجد صفات المرغوظة في القوى السودية لمخلوق في بارس ترين الصفات الألوهية تعبارة إلى دون صفات المعروف قانون وبرنامج غير no القوى بعنوانا قانون وبرنامج مليئي ومع ذلك هذا أنه وفي وعي غير أخوام مصنّة ثلاثة جلو من تعادل في المبارات أتوني حواري ليك بجد الزيار بيشلي ببوسي مملة الشيك هذا عاجه أنا بيخوشيء المشرك عدنا عاجه أنا بجا عادين الشرك ولو في نهاية مشركي و شندا لما يكون هذا الكثرة والدفاعة والشرك والإيمان مش عمله أو عنصر عاجانية شفت لك عاجه بدها مطلوبة كا ذاك هارك يبشرنيا أو خم دولي وصفيه بدري ولا كاربي ولو كارا أكاد بيعوية أخي ما نعبدهم إلا إلى الله أمان هذا مقرب عين لا إخوة أمان مجسمة وشيء هذا؟ لا إخوة ولا وليكوان ودس يانا شيء فسوكي الهوارقين لأمان كانوا إلى الله ذلحة ذلحة مصد زلفة زلفة جيا قربة إلى الله قربة يتقرب لمَعني بها وردية زلفة أعز الزلفاء إذا مفعول مفوقين هي خاتجة ألف وقد يفظف فعله لقيام قرينة جوازا يجي بعض الوقت لفعل مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول بو مفعول في مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول خير مقدم مفعول مفعول مفعول مفعول خير مقدم جاء ما مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مستقيمين مستلم مقدم مثلا ميميا مثلا ميميا مثلا ميميا مثلا ميميا مثلا ميميا مثلا ميميا مثلا مثلا مثلا ميميا مثلا مثلا مثلا مثلا ميميا إذا كويث من المفعول مطلق مستارا، فطبعاً يعني إيش المستار اللي أزكى، إيش المستار اليميني، إيش المستار البيت، إيش وليد شو، يابشون مسؤول ذكر كذي. أصلج من كمان عارفة، قديمتا كدوماً أنا هذا. أول شيء يا مقدماً المفعول مطلقاً خيراً كبشون ك قدل من لا برده خيرا يا قدو من خيراً خيرك أو يا إذا فت فيها بمن مقدم يا قدوها خير خيرك فما شأنه صين قد خيرك أبوه سمحون متفق دائماً ما المفقود متفق ما استاهل خير إما جل الفزيلة معناه مسألة خير باعتباره جه يلبوا رسا. يا باعتباره وكربوس ووس بو مسلاك. يا باعتباره أماك إضافات اللي جابوا لها مسلاك. أصله الوقت يجوا حضوما خيرا. هاتنيك باش. مقر باشكال ستفنيبه هاد نقل. لو وقع ب باش كييش هاتنا. نوع هاتنا باش. يا وكر خير قلوم. يا خير مقدمة. كإذا فأقلت بروله المقرميات قدول يجيب بعش هاتن، باشترين هاتن باشترين هاتن، ما زال ما زال ما زال باشترين هاتن هاتن هاتن لما خطأ، شو كإذا فأقلت بلوله المستره؟ يعني هذا صفت بو أو المستره، من المسترية التلقيقات أو مسترية تنقي أكاذا يأتي أكاذا متجاه أكواني المفوق المفؤول المطلق مصوح بي وفئيه يعني خيار المقدمة في التركيباتي يأتي خيارات فأنا مطلقة أجل مستري شمية. إن مسترية شمية وللما إذا هم لا يستكس المسترية معنى رايحيك مسترية تنبيع مقومة مزافر إليها أي قدمت قلوما فخيار إسم تفضيل لكوخيار إسم تنبيله ومستريته باعتبار الموصوف أم المضاف إليه مش لماذا يأتي مصدره كلمانات مفعولة مطلق؟ ليعتبارا موصوفتها يعني هو قدمت قدوما خيرا كاللو موصوف قيام رايحي مصدرية بقلي يعني يعتبر مظافئ اللي هيكي غير مقدم وهو مقدم أو قدوما تستطيع كموصوف يمزع في غير بو هو جواز ووجوبا ووجوبا أحسف الأساس جوازا وتي يحسب فعله لقيام القديمة جوازا ووجوبا حسب كريئة قليلا موجود, شو موجود في صورة الجواز أو صورة وجود وجود يعني على كبيرة الجملة وجود وهو سماعي وجود مكاني السماعي تغسيري لا شيء يجنوي عرب لك لنجلها بكارية والاستعمارية تأكيد على بكاريتها في شكرا عرب لكي تشكرك أنا كثيرا نجل أشكرك شكرا لنجل شكرا معامل مخلوق واجب. يا مثلا سقيم وسقيك نفسك الله سقيم. خوا عود منوشين يعني تياراوي. الله عامل وبالوالدين إحسانين أحسنوا بالوالدين إحسانا إحسانا مفعول مطلقا حسبه عمله كذا شو عمله مفعول مطلق أو خصوصا المفعول به خصوصا الدوم لمن صبانت قبل به المفعول به اسم يقع عليه فعل الفاعل اسم لتفعله عليك واحيام اليوم وقد أكرمت زيدا الزاي اسمك إكرام كلب من وقابورة من أواب. وقد يتقدم على الفاعل. بعض زوتي إخينا ما تفعلش هو. أول نحن كان نبل نكتب للبلاغي تي تل راب صنافيه. نح مو بحث كاك عن كارج جائزه جائزه. فالأول. ذبنا غبر في هذا تفخ نصر أمر زيد لتك نصر زيد قباله صحيح يا زبيطه. لتك نبي نصر فعل أمر نفقول مقدمة زيد فعل مأخرة. وقد يصف فعله لقيام قليله عليه وعلى الوقت الفعل مرحل به حسبك أن يبقينيك للالك فارسي يلقص كان جوجورا يلق جوازا دو غزورا وعلى الوقت عامل مواجبة حسبين وعلى الوقت الجائزة جائز كقوله تعالى خيرا في الآية الكريمة ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أبو المؤمنين المؤمنين المتقين. كما تخافنا فيه وكيف تخافنا فيه شخصية وحي دعوتك فيك وحنا جانبا بقينة انتخارك نجوء خيرا أنزل خيرا أخوان مجموعي هنا أردئ كباعتبار مجموعي باعتبار جميعي ما هذا شيء أردئ أو شيئ أكيد؟ الحمد لله ام خيرنا كمن سوء تجربة جيم معزوف في أربع مواضيع أولها سماعي والبواقي كلاسيد أول جيب اللي السماعي عشان بيزميه من السماء ورد كتير كلاسيا قاعدة في الزالين هالوقت النذير كتجان نروز ونفسه عمو مخلي عم جند عيوجيدي لكل شيء هذا لصلي جند ليالي لي من خيابي ما جدي ذربوقي عمل الموارد مختلفة بكارشي وطبعاً سلفي فروضعي أبخر جا لو يك نازمن بفرده دي أريد يجي إمرأة ونفسه يعني أو كرالتك خيارياً ما زين شاكت أرى موردك جاء له وقتها امرا إمرأة مفعولة بفعل المحزوف. يعني دع دع إمرأة ونفسه تقولي يجي إمرأة مفعولة دعك مخزوف عطفة معتوفة هنا كيب. كيب ايه ديننا ما اسولف يا مفكرين وحال المزوله جما انسان اكلم بزوجتي او او زوجتي بين يعني كلمه وقت بيجين واجد معاي معاش معه اذا احد مع نفسه يلي كده تخويه اجي في الجي بي دي درس ليرى من امراه على زملى امراه كمفعولنا ما نلاقي حقه يا مثل ما هي مصرح عليه امج ينفعله القرآن ان انتهوا خيرا لكم اولا رسول الانسان هز لو هز لتك النصارى كما انتهوا على سيء اعتقد بسير في هذا بسجل من عبر خير لكم بشنيم إذا بع خيرات تكيبنا بين يجد أي عن التسليف ووحد الإله وأذبح الناس سيرستي والتوحيد إله لكم. و... خير لكم وخير قصد أكتبه. أمر الشميل هذا هو سواهي الكتاب سواهي تركيباً آياتها يأتي أم آياتك بالخطي تتعاقين ما هي الباطلك وأمره مخالفة لكي في الوقت الذي يجريه انتهى انتهاء بعض المجته كالتسليس والتسليس الشعب هذه او آفة كذا إذا جينا إن تهو خير خير ما من الشر خير الجانب يجي خيرا مفعولا بعمله إETO إETO خيرا خير الجانب خير بقدر خيرا, جميل خيرا جميل إلي إنتهوا انتهاء خيرا لكم فراءة الكيبيتا إذن من نوعات الفراءة الكيبيتا دي على مثالي أبو إريتر إنتهوا خيرا لكم وعظ بيلا وعظ هاو البني كما شوير إذا خيرا تستفدوا انتهاءا محصوف أبو عبيدة تشكيبيتا إرجاع مخبرة ذو كاني محصوف إلي إنتهوا يكون خيرا لكم وازبورا بحشة يا بوايوة بوايوة أنس دعوة تلكي بحشة هجة أو السيبوة هي بحشة تعاملين به بهين بعض جديانا أنا حارة وازبور اللحارة خير بعيدة خير برتد لي جديد ديابة صعود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 اهلا مرادفة ما وخطانا س نظبط ليه معنى كتير أهل أمخان وهذا أزه أمخان وهذا يجيت ما وخطانا وين أعلم يفجأ فتبي يجي لعنا راحتنا ورا حسب ياشتي العربي بيجي سهل سهل مرضي ولا من معنى كتير يا خوش هذه بخير هذه أما لك لغتك وعادتك سهلة إذا أهلا وسهلا كهنيش على بكاري أوابك وزيراك الذل المهندى ما انتكبي جنوي هروتي أي أتيت قوما أهلا وأتيت مكانا سهلا أي هاتي الثناو قومك كأهلنا تكتوا وهاتي المكانك سختي يعني أبوتو أبو تجمع لك وأبوه إذا رأى جورك أم تركيبية تردير جورك أم تقنيبية تردير كمسجولك إيملاقة لأنك عنوان مثال به في حالك أم جملك كي إيمتركيب كيف؟ أتيت فعل وفعل قوما بتركيبك لأصل أنت ما فيه يعني أتيت في قابل جالس التوسع وبدخلت الدارة به؟ أو حضر جرم لما كتب الاستاذ ما فيني قلميه ديون اهلا امتى السفره بنطلب يجيب لي يعني مثلا هو اللي لديه يا انت اذا ما كان مكان تنكر ورشه بقول في مكان سهل سهل يسفر بمكان ويبي ان سهلا تجيب دوسي اجازه عفواك يعني برخورتك رضيها تكزيلي اهلا أهلا بيغانرين تكفتوها يعني مع وقتها أنا بخير عتيك ونوطيئتها سهلا يعني قامل يا سجيكا سخمي مش بخير ونحوهما غنام اشتهر بهسه التعليم ولهو هم اشتهر بهسه التعليم الباقي من كل من كان مشهور بهسه التعليم كانت بين الفصوله بعضيا مضحكه ويدي للشارع مورداناس كان صناعيين صغير قياسيه الثاني كان قياسيه من عليه التحذير باب التحذير تحذير يعني اميكه فرد لكاري بحذاتي، نعطيك هاي الجلبة. كل ما تعرف شوي بدون صورة بكاي الختاب وخطوة عنزة زميلك في فتناسد المخاطرة إصدارك الحالات من هو، لأن من أياكين لأو بحذلي أين لأو اشتيا الله وبارك عليه وعلى عاليه. علي لا هي لا لحسد. الحذاء لا لحسد. أفهمي؟ إياكم ولا حسد. أنا هو التحذير إياكم زميره منسوغ هو مخاطب الجماعة. راجع فعطفه عن حسدك معصوم في الرسالة. وتم حذر من هو. يعني لحسدك بعد حذارك. إياكم ولا حسد. يعني بعد حجر أدن خلاص من لحسد. جاء أعوى تركيبه فيه هني شأن فرموليتك تركيبه فيه هل زميرة يا الزميرة من سيكون؟ مفئولة بقامل المحزوف وأحذروا إن أحذر إياكم بل حذر وما بحرف او أو من هو كيش أليس مفعول بقامل المحذوف المحزوف احذروا اياكم واحذروا نحذر الحسد ضموا واسع ما بحذركم وخذها من بحار الحساده حذر من الحساده عن جاري عامل كإنسان نعمتك لكثيره وموجوده ارزعي زوالك نعمتين أنا أكتشفي أرizona عملك في كي في كد كأني عملتك من جنب من غربته. وليشون في بعض الأوقات مغري أشياء جيدة في اليوم حتى إذا نسيت أنا بعض الأشياء فيش شئون بتحليز. حسناً فرحة يأكل كما تأكل النار عمل أمال الصلاح الانسان زاية عكاد بيني أحد هلاك أقدر يزن أخواته لبيني أحد إسوديني زا نسيك إحساس حسابتك على الشبيكة مباراة ذكاء نسيك حسدك سخنيا ترآها في حسب يا عمك الفرد ينعمل لك سجابيني عساس جانيك. لداروني طبعاً إلى نعرا حبيبنا سبأني عملتك أوه سي. أنا قل يا جانيك. حتى بعضهم كن بروني وقت شاول تلاش عمري كردين يا يعني ثلاثة دعوا واختي لك أكاد تانا كم ترين عسان حسدا مشاهدك إذا نسيت نعمتي لك بوي قلب خداع بالشكاته قلب خداع أسوديني أعمره هذا أسوديني أما ورّن كذي أكاد شخص حاسدا جاد وعي ألي أليمة أن واخت أمي الزاري توفيق لخواب يك مبارزة عسان هسة كبيكة أعلى تشعيق السرد كأرجوه بملئه آقرات اللي دلونا وحسن إجادة بي أي شعور سكر من بحث إخصاص حسادت بطواء وجوده وزدكين بنيتكال مجد حسادت خاص طل والتلاش بإزالة النعمة مين زدكين زدكي زدكين آوات وآنزود وإبقاء نعمتك وحتى أقل لدى سبيع عمري إخدام كذلك وإبقاء نعمتك سردي بقرني بقرني بسردي لها الشيء هرنقوش ايه جزء الدكيلة ايضا اعلم مختاب باسترير الرقاء والساء بثواء وجود الدعاء في رؤية حياتي وعجيب انا اريد شايدة ارجع منه او قادلات الانوار وشنبوه فسا ها هاي مجلسي كان بشمال تتماو باقي جماعات نوع احترام مخصوصي انا نوع محبة مخصوصي بياخد موقع يدي مخصوصي لصناع جماعاتها مثلا بلدرون إحساس نوعك حصادتها كما نسمتها وفردها في ناقش أو موقعية قوى يا, يا حزب بلدرون معنى قرائك لا رحبك أعلى وقتها يكبر حزب كخوايا محبة موقعية إذا ضغط جماعتها ولا ضغط منها سياك تخليخ أما إنت تصير خلاسك عشيت أعلم لو كان من جمال جي أجناتك كل الشيطان هالأمديد والهاسك الدور وذا بيجي البيت عصير كذا كذا. وله وقت وزد ذكاءه قلت أو بحريم بخرج ذكر يدخل الشيطان وهم يجده ناس واقعة تصير كذا كذا. بحثرين رجع مثلا دعاء ضعاب وإصابة لعمته أو فرجة هذا لا أنا أنا لو وقت رأي. وأجل إحساس حساد مستمر كان كلونس الأفريقي. نصت من رجل إحساس كأنه حساد تاني ثانية. دون دعايا ممكن بإصبات أو نعمة فهو أوليتك الأربيت و أوليتك الأربيت أوليتك بلا يتقام هو نصر إياك والأسد يعني بحضرتك من الشئر أقول زوالتك كبير كواودهم أصله من الأسد يعني الأسد و أصلاك يعني زميرة أتيت مفعول بقاملة ولكن هذا محذر من هو هذا ادم وقلبه على الاخرى لا يحزرونه ويجبونه اما نوع التحزير نوع التحزير من هو رغم ان يكون هناك من هو يجب ان يكون هناك التحزير من هو يجب ان يكون هناك التحزير من من هو يجب من من عامل لمبابا مثلا سم معناي مفهومه كالكلمات الجزء الوريه دام دام دام دام دام دام احد منها كلمه احزري ويا جيته الويل مثلا كتبوا تشير بو حساد بو ام كلمه مثلا احذروا الكبره يا احذروا الحسده الحسده كالتركيبه منسوبه اولكا ايضا مفعول بمعامله بعامل فك احذروه أو ما عمل الدوما كدة؟ منسو تأكيد لفظية. إن هلا زرعت متغير تأكيد بتابع. وقت واحد ككلماتك لتك ما احذر لي أشتري. مثلاً من الله الله في أصحابي. ينأي تيحذر الله تلازمي فردياً إني إن اتقوا الله الله في أصحابي لا ترسل أخوة نخوة لزميني أصحابنا لزميني الدوشان ويارانها وصحبة بزيخها بل حذرتها أنا كم نخوة أبدا أنت تحذيري جدلسة كنت لقوا أنا كريمي التحذير ويخارش بكل شو وزر سريعي على إعلانها فيما ويحذركم الله لسا أخوة بل حذرتها أنا كم نخوي وش تنبي حذرتك اللخوة لأيجي هان كريمي تحذيرتي إحذو الله الله في أصحابي ما حذر بل ما أحذركم الله الله ما حذت عليكم أتأم لا لأخوا الله يدوس لتأكيد الذي لذي الأخطاء هوش على الله مزجية غلط لكن في نادوس لكن محمد ثاني على ماله بنسبة أوان كي يراموها الصحراء إلى نزيك اولین الجابدان داریم خاطرته ام دینه تر از کلام. چه کنید از ما. آماده برای تحضیر نقول دراویثی فی عليهم فدرکی دیده و نشوده که آورد. نقل لهم رسول الله ناقت الله و صقیهاها. همون الله عليه وعلى على آله صالح بو هذا معلمك الى قوم ثمود جيبان ناقه الله تصديعها نعم الله ان احزنوا ناقه الله ما حدث بو بل شروع نوزینه عادا رو خانه دوم استاد بی و زیاد گم می‌دم. و عمارت اتلاف دعای اول اندر درخواست کردند و مجازاتیان کرد. و آن نتیجه آواز رعایت نداشت و مشکی شد. می‌گویم خواهش دعای اعتماد خودت که آموزش دهیم مدد زمان دعوت صلح های سلامت و آبیانی کبدی می‌گیری. و منصوب بود. فعلی محصول بابته خطيج محتوى بلاثر؟ الثالث سوى من نوع نا آآ انواع آآ شوارداني وواجبه عامل اكتب قصد قلية باب اشتغال باب اشتغال رسالة بجميع يعني فعلك ببوني عمال كردن للزميرة كأو زميرة شده باسمك بو مشغول بويت عمال كردن لخولي إسركاتك التسبب اليوم ربما يجب الاشتغال مثلاً إيما وقال أكرمته أكرمته فعل على الواقع كل زيدان كفيدة البروبيجن أكرمته أما على هذا الزمير كما كان بأكرمته بشده هو زيد زين زيدا اكرمته هاوا لما اكرم دو ديارا هي فجد المفعول المحل منصوب لذا عمل اكرمته تأثير كبير, ديها أكرمته ديها كبير, كبير. زيدو زميلة لا ام زيديره يبقى اكرمته مفعول زيد منصوب على سؤال اكرمته إيه مشغول يعني مشغول بوا مشغول بعملك النوع إذا زميلك عمله ذا ذا مشغول به يعني مشغول بقى أوله وقت المشغول بقى موله ليش مشغول بوا؟ 왜 ليش هاوليا؟ لأنه زيداً بس بزيداً المشغول عند يعني مشغول شدة عند هو عند هو شغل حياتك لديها لتك عمر كرمي لزميلكها ده نتيجة إذا تولا هي عمر كرمي لإسمكها نعم أعود زيدنك المزهول عن إذا إذا بفعل محظوظ هل وقت أكرمتك هل وعاملك محظوفون أكرمتو كأكرمتو دوالي تفصيلة تأجب جملة أو محظوفاك أكرمتو دوالي اشتعل فاعلة و هيكش مفهولة إذا ما كريات واختي الجملة مفسره أو محظوفه ما ذكركم هو اسم أظمر عامله بشرط تفصيله بفعل يذكر بعده اسمها مزمريا مقدر مقدر هو عاملك مقدر هو بشرت تفسير وفعلك كبشرية ذكرية يعني بمشرتك فعلك بشرية ذكرية ذكرية وتفسيرية يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم لضميده او فعل اشتغال حاصل كذيرا مشغوله ولو اسمه لا عمر كذن لو اسمه مبوري عمر